نعم فمما ملكت ايمانكم يعني كان يكون مما ملكت ايمانكم والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مم مملوكته فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته وإنما يتسراها تسذيا لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية فقال إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه يدل هذا على أن ملك تلمين غير الأزواج وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد من نوقته لأن استباحته بضعها في عقد أقوى من عقد النكاح لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع السنتاعات وعقد وعقد النكاح يفيد ملك للستمتاع بها فقط فالأمل تملك منافعها كلها تملك أن تخدمها وأن تؤجرها وليس لها مال المال لك وتملك للستمتاع بها والزوجة لا تستطيع إذن فملك منفعة البرع بملك الدمين أقوى من ملك بعقد النكاح فلا يريد الأقوى على العضعف هذا من حيث التعليل أما من حيث الدليل فيقوله لنا خالد الله تعالى على وجه الدلالة وجه الدلالة أن ملك اليمين غدت أن الله جعل ملك اليمين قسيماً للزوج للزوجية طيب فمن ما ملكت إيمانكم إذا من ما ملكت إيمانكم الخطاب للجميع باعتبار المجموعة وباعتبار كل فرد باعتبار المجموعة لا كل فرد فمن ملك أما لم يستبح لم يستصح أن يعقد عليها النكاح من فتياتكم ومن بنات فتيات جمع فتيات وهي المملوكة واشترط الله سبحانه وتعالى فيها الإيمان فقال المؤمنات يعني لا بد أن تكون مؤمنا فإن كانت كتابية فإنها لا تحل حتى وإن, وإن كانت ممن لا يجد طولة حرة قال الله تعالى والله أعلم بإيمانكم بعضكم نعم الله أعلم بإيمانكم الجمل هنا جملة ترادية يعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بالإيمان فإذا اشترط فإذا اشترطنا فإذا اشترط الله الإيمان فليس لنا إلا الظاهر ليس لنا إلا الظاهر أما الباطن فعلمه عند من عند الله ولهذا كان الحساب في الدنيا على الظاهر وفي الآخرة على الباطل بعضكم من بعض. الباطية هنا باطية الإنسانية. يعني أن أن الله أباح لنا الإمام لأنها من لأنهن منا بشر مثلنا. فبعضنا من بعض وإن كان الحر أشرف وأعلى فانكفواهن بإذن أهلهن. الهمزة هنا فانكحهم همزة وصل لأنها من نكح أما قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم فهي همزة فقطة لأنها من من الرباع من أنكح وقول فانكحهم أصل نكاح أصل الاجتماع لأنه لأن بعقده يكون اجتماع الزوج والزوجة وكذلك اجتماع الأسهار بعضهم إلى بعض وقد قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فانكحون بإذن أهلهم أي برضا الإذن بمعنى السماح والرضا والمراد بأهلهن السابهن. وذلك أن الأمة لا تملك نفسها ولا يملكها وليها في النسب وإنما يملكها وليها بالسبب أي مالكها ولذلك يزوج الأمة سيدها ولا يزوجها أبوها لأنه لا سيد أقوى من وليات الأب، ولهذا قال بإرني أهلهن وهن وهم أسرهن، وأعطهن أثورهن بالمعروف، آتوهن أعطهن أعطهن أي أعطهم، لأنها من الرباع وأت الرباي بمعنى أعطى. كما قال تعالى وآت المال على خدهم أي إيش أعطى المال نعم وآتوهن أجرهن بالمعروف أجرهن أي مهورهن وسمي أجرًا لأنه عوض عن منفعه وإضافته هنا أجرهن إضافة اختصاص لا إضافة ملك، وذلك لأن الأمة لا تملك. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبد وله مال فماله من الرباع، فالإضافة هنا للاختصاص كإضافة صرف الدابة إليها. فوصرد البعير أثر صرف الفرس، لا لأن الفرس يملكه، لكن لأنه مختص به. وقول بالمعروف أي بالمعروف شرعا وعادة و... والمعروف شرعا أن يكون المهر متمولا شرعا سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو الثياب أو الفرش أو الأبواب أو ذلك والمعروف عادة اللاماطل لا يماطل بل يعطي الامه مهرها كما يعطي الحره لان وانما ذكر الله ذلك لأنه ربما يحتقر الالم ولو ادى لها حقها كما ينبغي فلهذا قال اتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات احداد محسنات هذه حال من الضمير في قوله فانكرحوهن يعني انكرحوهن حال كونهن محسنات او من الضمير اي ااتوهن ومن المفعول البن اي ااتوهن وجورهن حال كونهن محسنات لا تعطوهن وجورهن وجور زينة بل وجور احصان وقول محسنات هنا أي متزوجات أي لا زانيات وهو من باب التوكيد لما سبق لأنه يغني عنه قوله فانكحوهن بإذن أهلهن لأن نكاحهن الشرعية بإذن أهلهن يكون العقد معهن عقد إحصان لا لكن لخطر هذا الأمر أكده الله سبحانه وتعالى بقول محسنات غير مسافحات المسافح الزاني والعياذ بالله الله مسافح مسافحا ليس لس لها هم إلا سفح الماء في, في القبل لا يريد أولادا ولا عشرة ولا مودة وإنما هو كالتس يريد أن يقضي نهمته فقط ولا متخذات أخدان الأخدان جمع خدر أو خدم والمراد هي ما يعرف عند الكفره بالصديق والصاحب فإنه في بلاد الكفر تتخذ المرأة صديقا صاحبا يفعل بها ما يفعل الرجل بمرأة ما عدا الجماع وربما تصل الحال إلى الجماع والعماء لما كنا لا يهتمنا بهذا الأمر قيد الله ذلك بقوله ولا متخذات أخدان أما الحرائر فإنه يبعد فيهن الزنا حتىقيل إن هندا من تعطفه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن لا يسرقنا ولا يزن. قالت يا رسول الله أو تزني الحرة وهو ضعيف لكنه ذكره بعض العلم وزن في الحضاء قليل وهو كثير في الإماء ولهذا قيد بقوله غير مسافعات ولا متقيدات أختار فإذا أحصن وفي قراءة أحصن فإذا أحصن أي أحصنهن من يحسنهن وعلى قراءة فإذا أحصنن أي أحصنن أنفسهن وكيف المفسرون في المراد بالإحصان فقال بعض العلماء إنها على قراءة الفتح أحصن بمعنى أسلم وأحصن بمعنى نكحن وقال بعض العلماء هما بمعنى واحد وأن معنى أحصن أي صرنا ذات إحصان كما يقال أنجد أي دخل نجدا فأحصن أي صار ذات إحصان أحصن أي صرنا دواتي أصل. أما على قراءة الضم نحسننا، فالأمر ظاهر في المراد نحسننا أين كحنا؟ فأحسننا فروجهن بهذا النكاح والصواب أنها بمعنى واحد أن الكلمتين بمعنى واحد وكونها بمعنى أسلمنا بعيد لأن السياق هنا في سياق الفتيات المؤمنات. من فتاةكم من أكوى المؤمنة نصنع فإذا وحصنوا فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا شرط داخل في شرط إذا وحصنوا الشرط الأول فإن أتينا هذا الشرط الثاني فعليهن جواب الشرط الثاني فهو شرط في يعني إذا أحسنت الأمة وآتت بثاحشة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب المحصنات هنا الحرائر ولا صح أن يقول فإذا أرسلنا فعليهن نصف ما على المحصنات من الإماء هذا لا استطيع. ولكن معنى نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب وعذاب الحرائر أن تجلد البكر مئة جلدة وأن ترجم السيد قال الله تبارك وتعالى ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد والعذاب هو الحد لقوله تعالى الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم, تأخذكم بهما رعفة في الله إن كنتم تؤمنون بالله ولو الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فيقول المرأة بالعذاب هنا الحد وما هو الحد الحد للمحصنة الحرة إن كانت محصنة بمعنى منكوحة فهو الرجم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجم الغامدية وإن كانت غير محصنة فهو الجلد لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد فما هو الحد بالمحصنة الذي يمكن أن يتنصف في حق الأمعاء الجلد والرجم نعم ما يمكن نرجم نو نرجم نص لا لأن رجنه يحصل بالموت والموت لا يترص فيكون المراد ببلا بنص مع المصانع العذاب المراد به خمسون جلدة يقوم مراد به خمسين جلدة واضح، طيب، الحرّة تعد تغريب آخر، وهو التغريب والتأريض، قد جاء في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد العسيف على ابنك جلد مئة وتغريب وتغريب عام وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جال جمائة وتغريب عام ولكن العلماء اختلفوا في تغريب الحرة هل تغرب او لا تغرب فمنهم من قال انها لا تغرب لان التغريب انما هو لصيانة الإنسان عن الزنا والمرأة إذا غربت ربما يزداد زناها لا سجم إذا لم يكن معها محرم فلا تغرب المرأة فإذا لم تغرب قلنا أن الأمة يكون عليها خمسون جلدة بلا تغريب لأن الحرة لا تغرب ولكن إذا قلنا بالقول الثاني إنها تغرب فإنه هل تغرب الأما كما تغرب الحرة نعم قال بعض العلماء تغرب نصف سنة وقال بعض العلماء لا تغرب لأن تغريبها إضرار بمالكها وقد قال الله تعالى ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى ولكن هذا التعليل علي لأن نقول إذا قلنا بأن التغريب حد فإنه كما يكون إضراراً بالسيد فالجلد إضراراً بالسيد أيضاً أليس كذلك؟ نعم هو السيد بالسيد لأنها ربما تتأثر صحتها بذلك وستتأثر صمعتها بذلك وتنقص قيمتها طيب إذا قلنا بأن التغريب يرجع إلى اجتهاد الإيمان في الحرة وليس بحد واجب فإننا نقول أيضا يرجع التغريب في الأمة إلى اجتهاد الحاكم فالصواب أنها أن عليها نصف ما على الحرة من العذاب في الجلد والتغريب طيب وإذا لم تحصل، فإذا حصلنا فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا لم تحصل فماذا عليها قال بعض العلماء ليس عليها شيء ليس عليها شيء عرفتم لأن مفهوم العالة الكريمة أنها إذا لم تحصن فليس عليها شيء من العذاب ومفهوم واضح وإذا سكت الله عن شيء فهو مما مما عفى عنه ولا شك أن زنا من أحسنت أقبح من زنا من لم, من لم تحصن يعني من لم تتزوج وقال بعض العلماء إذا أحسنت فعليها نصف ما على الحرة من العذاب وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا نعم إذا أحسنت فعليها نسقم على الحرة من العذاب وإذا لم تحصن فعليها العذاب كاملا قال لنأخذ بالآتين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد هذا عام الحرة والأمة خرج منه الأمة إذا أحسنت فعليها نسقم على الحرة من العذاب وبقيق الأمة غير محسنة يعني غير مزوجة كالبكر التي لم تتزوج من الحرائر والبكر التي والبكر التي لم تتزوج من الحرائر كمعد مئة جلد وعلى هذا فإذا أحسنت الأمة فزنت فعليها خمسون جلد وإذا لم تحسن فعليها مئة جلد من أحق الناس بهذا المذهب الظاهرية. الظاهرية نعم وهو كذلك فإن الظاهرية قالوا بهذا قال ما لنا إلا الظاهر ومن العلماء من قال إذا أحسنت فعليها نصف مع على الحرة وإذا لم تحسن وجب تعديبها بالجلد المطلق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت, زنت فليبيعها والأبيض ضفير يعني ورب حبر فقال فليجلدها وأطلع فعلى هذا إذا زنت قبل أن تحسن وجبت عقوبتها بالجلد الذي ليس بحبر وهذا القول هو الصحيح أنها إذا تزوجت فعليها نصف ما على الحرة وهو خمسون جلدة ولا يمكن أن نقول عليها نصف الرجم لأنه يأت بعض وإذا لم تحصن فإنه يجب جلدها تعذيرا لها لأننا لو ترفناها أيضا مشكل. وأما القول بأنها إذا زنت قبل الإحصان فإنها ترجم أو, أو فإنها تحد حدا كاملا يعني الرجل لا لا تأبتأ وهي لم تحصن بالنكاح لكن يقول إنه يجب أن تجلد الجلد الكامل هذا, هذا قول طعيف لا شك فيه لأن علة التنصيث هو الإحصان أي التزوج فإذا زالت العلة زال الحكوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانه يوم الدين. أظننا على العالم ومن لم يستطع يعني بالتفصيل يعني بالتفصيل قال الله سبحانه وتعالى في بيان شروط نكاح الأمان قال ذلك لمن خشي العنة منكم ذلك المشار إليه الحكم المذكور وهو جواز نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم جاروا مجرور خبر المبتدأ خبر ذلك ذلك والخبر محدود التقدير ثابت أو كائن لمن خشى العنة منكم خشي أي خاف والخوف يترادفان يترادفان فيحل بعضهما مكان الآخر لكنهم فرقوا بينهما لأن خشة إنما تكون عن علم بقوله تعالى إنما يخشى إنما الله من عباده العلماء وبأن, وبأن الخشية يكون سببها عظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما وأما الخوف فسببه ضعف الخائف وإن كان المخوف ضعيفا فهي أقوى وعشد فقوله خشي العنة منكم أي خافها خوفا مؤكدا أي خافه خوفا مؤكدا والعنة يعني المشقة ومنه قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي ما شق عليكم وقوله منكم بيان لمن في قول لمن خشيه وأن تصبروا خير لكم الجملة مبتدا وخبر لكن المبتدا مؤول فإن معنى وأن تصبروا خير لكم أي وصبركم ومثلها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم أي وصومكم خير لكم فالمبتدى هنا هو المصدر المؤول من أن والفعل وقلوا التصبروا أي تحبسوا أنفسكم لأن الصبر هو الحبس تحبسواها عن أي شيء عن لكاح الإماء حتى مع وجود الشرطين وهما حدموا استطاعة الطول وخوف العنت خير لكم من أن تنكحوا الفتيات والخيرية هنا مطلقة لأن وإذا أطلق الله سبحانه وتعالى الشيء صار عاما أي خير لكم على كل حال لكن إن عجز الإنسان عن الصبر فالأمر واسع والله غفور رحيم ختم الآلة بهذه الاسمين الكريمين الغفور الرحيم تشير إلى أنه يجب على الإنسان أن يتحرز في هذا المسألة احترازا دالرا لأن لا يقع في الثل وأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا ذلك من أجل أنه موصوف بها لين وصفين الذين جل عليهم الاسمان الكريمان وهما المغفرة والرحمة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه مأخوذة من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد من أجل وقاية الرأس السهام ويحصل بن ستر ووقاية فالمغفرة مجتمعة على على هذين المعنيين الستر والوقاية من العذاب فليس سترا فقط ولا وقاية من على فقط بل ستر ووقاية وأمر الرحمة فهي صفة من صلات الله عز وجل تقتضي الإحسان للخلق ودفع الضرر عنه والله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالرحمن وبالرحيم ووصف نفسه بأنه ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وهي صفة مستقلة عن الإرادة وعن الإحسان فهي عند السلف وأحمد أهل السنة صفة سائدة على على أو مستقلة عن الإرادة أو الفرد وحرف معناها من لا يرى ثبوت الرحمة لله ويقال إن المراد بالرحمة إرادة الانعام أو الانعام نفسه إرادة الانعام أو الانعام نفسه وإنما حرفوها إلى هذا المعنى لأنه الثتون الإرادة فقالوا إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه لأن الإحسان منفصل عن الذات فلا يمسنوا عندهم وقوعه من الله عز وجل وهؤلاء هم الأشاع وفي الحقيقة إنهم لو, لو رجعوا إلى أنفسهم لو وجدوا أن, الرحمة، أن تفسيرهم الرحمة بهذا يستلزم ثبوت الرحمة لأن إرادة الإحسان لا تكون إلا رحمة بمن استحقه ومحبة للإحسان والإحسان الذي هو نفسه المنفصل عن الله لا يكون إلا من آثار الرحمة فعلى كل حال مذهبنا ولله الحمد مذهب السنة وجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه فهو ثابت له على وجه الحقيقة لكن بدون تمثيل وبدون تكيف هذه الآت الكريمة فيها فوائد من لن نستطنونكم طولا إلى آخر أولا الحس على تزوج الحرائر المؤمنات وقد ذلك ان الله لم يرخص في العدول عن النكاح الا لحاجه لو عذر يقول ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح من سنات ثم من فوائده انه لا بجد في النكاح من مال لقوله من لم يستطع منكم طولا ومن فوائدها أنه لا ينبعي لمن لم يستطع الطول أن يستدين بل يعجل إلى طريق آخر دون الطول الذي عجز عنه لقوله فمما ملكت أيمانه ويؤيد ذلك من السنة قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نزوجه الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا قد ازوجنيها فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب منه المهر فقال ليس عندي شيء، ولا خاتم من حديث ولم يقل استقرض بل سأله هل معه شيء من القرآن قال نعم قال زوجتكها بما معك من القرآن ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى وَلْيَا السَّاعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مِكَاحًا حتى يغنيهم الله من فضله وأيضه أيضا قوله تعالى يا معشر قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشفاء من استطاع منكم البائك فليتزوج فإنه أغض للبصر واصل للفرج ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء ومن فوائد هذه الآت الكريمة أنه يجوز في الحر أن يتزوج الأمة الشرطين المذكورين أن لا يجد طولة حرة حرة مؤمنة المحصنات المؤمنات فله أن يتزوج الفتيات المؤمنات كما سيذكر إن شاء الله ومن فوائدها أنه لو قدر على مهر حرة كتابية فله أن لا, لا حرة مؤمنة فله أن يتزوج الفتاة المؤمنة من أين تؤخذ؟ من قولها المحصنات المؤمنات فإذا كان إنسان عنده خمسة آلافة رياف لا تكفي للنكاح الحرة المؤمنة ولكن تكفي لنكاح الحرة الكتابية أو لنكاح الأمة فهل يعدل إلى نكاح الأمة؟ أو يجب أن يتزوج الحرة الكتابية الأول يعني له أن يعدل إلى نكاح الأمة المؤمنة دون الحرة الكتابية هذا ظاهر القرآن وقال بعض العلماء بل الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة أولى من الأمة المؤمنة وذلك لأن أولاد الحرّة الكتابية ينشؤون على أنهم أحرار وأولاد الأمة المؤمنة ينشؤون على أنهم أرقى مملوكين لسيدها وهذا الثاني هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لو قدر على نكاح أمة أو نكاح كتابية فإنه لا يجوز أن يتزوج العمى بل يتزوج الكتابية ولكن ظاهر القرآن مقدم لأن, لأن الله تعالى قال ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو عقباتكم ولأن الكتابية لا يؤمن أن تضل زوجها لا سيما إذا كانت ذات شهادة عالية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللساء قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد ويكون يهوديا أو نصانيا لسيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه وإذا لم تأثر عليه ربما تأثر على أولاده ولهذا كان ظاهر القرآن هو الواجب الاتباع أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن يقدم الأمة لأن الله تعالق من المحسنات المؤمنات ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقسم مرتبة الذق عن مرتبة الحرية بوه خلاف. فإن الرقيق مملوك يباع ويشترى ولا أن يكون نفسه يدبر حتى إنه إذا قتل فإن نديتهم قيمته وليس تيات الحر الفرق تختلف الديات باختلاف صفات المقتولين. ربما يكون عبد إذا قتل تكون ديته مليون ريال وعبد آخر تكون ديته عشرة ريالات أليس كذلك؟ أين؟ فلهذا لا شك أن مرتبة الحرية أعلى من مرتبة الرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لمن لا يجد طول المؤمنة الحرة المؤمنة أن يتزوج أمة كتابية من أين يأخذ من قوله فتيات المؤمنات فلا يحل أن يتزوج أمة كتابية إذا عجز عن طول الحرة المؤمنة طيب إذا لم يعجز عن طول حرة المؤمنة فهذا يتزوج أمة كتابية من باب الأولى وبهذا تبين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 ويحتمل أن يكون أمراض العففات عن الزناء لكن هذه الآية تدل على أن المراض الحرائر وأن الإماء من أهل الكتاب لا يحل تزوجهن مطلقا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الله عز وجل ما كان غيبا خفيا بقوله والله أعلم بإيمانه ومن فائدها جواز استعمال صيغة التفضيل في صفات الله عز وجل فيقال الله أعلم الله أكبر الله أعز الله أعظم وما أشبه ذلك خلافا لمن قال إن هذا لا دوس وأنه يجب أن نفس أسمى التفضيل باسم الفاعل فنقول والله فيقول هذا القائل والله اعلم بايمانكم اي عالم بايمانكم وما علم هذا القائل ان كان ان قوله والله عالم بايمانكم ادنى من قوله والله اعلم بايمانكم لان عالم اسم فاعل لا تمنع المشاركه في الوصف ولا في الرتبه لكن أعلم اسم تفضيل تمنع المشاركة في الرتبة وهذا من من الأفهام الخاطئة أن نجعل اسم التفضيل بالنسبة لله بمعنى اسم الفاعل لأن هذا لا شك أن فيه نقصا عما أراد الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملك إثبات الملك الملك الذي هو الرجق لقوله فمما ملكت أيمانكم وهذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة لا يمكن أن يرفع في أي حال من الأحوال متى وجدت أسبابه الشرعية؟ إنه ثابت. نعم إذا لم توجد مثل أن ينهب الإنسان من بني آدم من ينهب ويعتيبه إلى أسواق الناس يبيعه، فهنا لا يمكن نسبة الرق هذا الطريق. لكن إذا ثبت الرق بطريقة الشرع فإنه ثابت ولا يمكن رحقو. فقولي فمن ملكت أي ما نقول؟ وهنا نسأل هل ملك الإنسان لما يملك من آدميين أو بهيمة أو عقاق أو غيره هل هو ملك تام الجواب لا ليس ملكا تاماً ولذلك لا يتصرف الإنسان فيما يملك كما يحب فتصرفه مقيد بالشرع ولكن العلماء رحمهم الله جعلوا من ملك التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعله مالكا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرا مثلا أو مستعيرا أو ما أشبه ذلك، ومن فوائد الكريمة جواز إطلاق البعض على الكل من عين أخرى. إنما ملكت أيمانكم وإن ملكت أيمانكم والمراد ما ملكتم لأن لا وحدها لا تملك ومن فوائد الآسف الكريمة ومن فوائد الآسف الكريمة استعمال ما يكون سببا لقبول الحكم وهو ما يمكن أن نعبر عنه. بتخفيف الأمر على المحكوم عليه لقوله بعضكم من بعض وذلك أن العرب كانوا يعنفون أنفة كبيرة في النصفة للعرقة ويرون أن من نكح رقيقة شيء فاحش عظيم يقول الرقيقة مملوك والبعير مملوكة، فإذا نكحت البع الرقيقة فهو عينه يرونها كبيرة جدا، ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله بعضكم من بعض لتهوين الأمر على على الناس، فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب. بما يهون عليه الحكم ومن فوائد العلية الكريمة اشتراط اذن الاهل في تزويج الامام لقوله فانكفوهن في اذن اهلهن ويترتب على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي أن المرأة لا تزوج نفسها فإن قال قائل هذا ظاهر فيما إذا كانت أمى أنها لا تزوج نفسها لأنها من لوحة. لكن إذا كانت فرة نقول إذا كانت فرة فهناك عدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها وأنه لا بد من ولي. ومن فائد هذه هذه الآية الكريمة أن الأمه تملك مهرها لقوله وآتوهن أجرهن والمراد به المهر وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن مهر الأمه لها لأنها تحتاج للتزين لزوجها ولإعداد ول... و... المكان البيت المطبخ وغيره للزوج فلا يكون مهرها لسيدها لأن هذا مما يت... تتعلق به حاجاتها كفة رجلة فيها لأن هذا مما تتعلق به حاجاتها ولكن لجمهور أهل العلم على خلاف ذلك على أن مهر الأمة يسجدها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبد له مال، فماله للذي باعه قالوا وإضافة الأثور إليهم من باب الاختصاص أو من باب مراعاة السبب لأنهن هن السبب في هذا المهر لو لولاها ما حصل ما حصل مهر لسيدها وهذا أقرب إلى القواعد الشرعي العام ومنها من فوائد هذه الرجوع إلى العرف من أين تؤخذ أنا أريد واحد تؤخذ من قوله بالمعروف وهذا قاعدة الشيء الذي لم يحدده الشرع أن نرجع فيه إلى العرب ومن فوائد هذه العلية الكريمة استراط أن يكون النكاح نكاح الإحصان لقوله محصنات غير مسافحات ولا متخدات أحداؤ ونكاح الإحصان هو ما تمت شروطه يعني هو الذي تمت شروطه وانتفت موانعه هذا هو نكاح الحصان فإن لم تتم شروطه فهو سفاح وإن وجدت موانعه فهو سفاح مثال الأول لو تزوج امرأة مكرهة فهذا النكاح السفاح لفوات الشرط ومثال الثاني لو تزوج امرأة في عدتها فهنا النكاح الصفاح لوجود المانع وهو العدة ومن فائد الآيات الكريمة أن الإحصان يطلق على العفة من أين يوخي من قول مصنات غير المسابهات فجعل المسافحة مقابل الإحصان ومن ثوائل هذه الآية الكريمة تحريم اتخاذ الأخدان من الرجال لقوله ولا متخذات أخدان حتى وإن لم يحصل الزنا فإن اتخاذ الأخدان عن الأصحاب والأصفقاء سبب للزنا ولهذا نهى عن الخلوة بالمرأة خوفا من ذلك نهى عن تخضع بالقول خوفا من ذلك ويتفرع على هذه الفائدة بيان ما عليه المجتمع الغربي من مجانبة الأخلاق حيث إن كثيرا منهم يكون لهم صاحبة وصديقة يخرج معه ويبيت عندها وتبيت عندها، لكن لا يجمعها نبأ إلى أنهم لا سهلوا الجماع إلا بعقد نكاح وربما يجمعون. ومعروفا أن الإنسان دخل خلق ضعه وأطاع معه المقام والحديث فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يغويهما جميعا ويحصل الشر ومن فرائد الآيات الكريمة أن الأمة إذا زنت فإنها تحد لقوله فإذا أحسننا فإن أتينا بزاحشة فعليهم نصف ما على المحسنة العداء ومنها أنه لا حد عليها إلا بعد الإحصان لقوله فإذا أحصن فإن أتنب فعشة فإن زنت قبل الإحصان فلا حد عليها وإنما تجلد جلد تعزير وأنما ورد في بعض الواتف المسلم فليجلدها الحد فقد ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة الحد وهم من الرابع كأنه توهم أنه لا جلد إلا بحد فقال فليجدها الحد ويقول لهذا أنه في الرواة الأخرى فليجدها دون أن يقيد ذلك بالحد وهذا هو راه القرآن أنه لا حد عليها إلا إذا أحسنت أما قبل ذلك فعقوبة التعزيز ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجم على الأمان إذا زنت ولو بعد أن تتزوج وجه ذلك أن الرجم لا تنصف والله أزوج عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب ولهذا استمت العلماء للرجل أن تكون الزانية حرة ومن فواهد العالة الكريمة أن أمت إذا زنت بعد الإحصان تغرب نسف سنة, نسف سنة. لعموم قوله فعليهن نصف ما على المرسنات من العذاب وهذا مبني على ثبوت التغريب للمرأة الحرى وهو موضع خلاف بين العلماء فإن من العلماء من يقول التغريب إنما هو للرجل فقط دون المرأة وعلل ذلك بأن تغريب المرأة إغراء لها بمسده لأنها إذا غربت انفردت عن أهلها ومن يراقبها وصار منها من وصار لها من الشر أعظم مما لو كانت عند أهلها فقال لا تغرب الحرة وعلى هذا القول لا تغرب الأمة من داب أوله ثم على القول بأن الحرة تغرب كما وظاهر رحيه عباد المصامد الصامت البيك للبيك يجايد مئة عام يبقى النظر هل تغرب الأمة أو لا إِنْ أَخَذْنَا بِعُمُومِ قَوْلِثَ عَلَيْهِنَّ نصف ما على المحسنات من العذاب فما الحكم السلامة فإن تغلب نصفنا وإن قلنا بأن لدى الأمة مانع من التغريب وهو حق السيء لأنها إذا غربت فقد تهرب ولا ترجع إلى سيدها ثم إن لديها من ضاعت ضعة المتانة أو دنوب المتانة ما لا يمنعها من الفاحشة بخلاف الحرة فلهذا ذهب بعض أهل العلم ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تغيب في حق الإيماء ولا في حق العبيد للسبب الذي ذكرنا أن تغريبهم يغريهم في فعل الفاحشة لأنه دون الأحرار في الشرف ولا يهمهم أن يفعلوا الفاحشة وهذا الطول قوي، قوي قوي جدا أنها لا تغرب فوائد العزة الكريمة أنه يفترض لجوازن كحنين أن يلحق الإنسان مشقة بترك ذلك لقوله ذلك لمن خشي العنى تنيه ومن فوائد الآيات الكريمة حسم الترتيب في سياق القرآن لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة الزنا بين ذكر الشروط في نكاح الأمه للإشارة إلى أن عند الأمه من قنو المنزلة ما لا يمنعها من إيش من الزنا فهذا من جملة النهي عن نكاح الأمه إلا بالشروط إذا. يشترط شرطا الشرط الأول أن لا يجد مهر حولة مؤمنا والشرط الثاني أن يخاف المشبقة بترك النكاح واشترط بعض العلماء أن لا يجد ثمن أمه قال فإن وجد ثمن أمه فإنه لا يحل أن يتزوج الأم وأخذ هذا الشرط من المعنى وإن كان لا يوجد في الآية الكريمة لكن أخذه من المعنى فقال إذا كان قادرا على ثمن الأمة فإنه يشتري أمة ويضعها بإش بملك اليمين لا بالنكاح والوضع بملك شرف شغف وعز حتى عند العرش ثم إنه إذا أتت منه بولد فالولد حر ليس عبدا فاشترط بعض العلماء ومنهم فقهاء الإمام يحمد رحمهم الله اشترطوا أن يعجز عن ثمن الأمة فإن قدر على ثمن الأمة اشتراه والنظر بهذا مثلاً. مثلا مهر الحرة المؤمن عشر ثلاث مهر الكتابية ثمانية ألاف قيمة الأمة ست آلاف، مهر الأمة خ خمس آلاف، هو قادر الآن عنده ست آلاف، عنده ست آلاف تحقق الشرط الأول وهو عدم القدرة على على من لكن هنا يستطيع أن يشتري آنًا وي ويتسراها. فهل نقول لك أن تعجب عن هذا فتتزوج أمه بخمس دلاء؟ نعم إن قلنا أنه شرط قلنا لا تلبكها. اشتري أمه وتزوجها وتسرها. وإن قلنا إنه ليس بالشرط كما هو ظاهر القرآن قلنا أنت مخيم إن شئت اشتري وإن شئت فلا تشتري. لأنه قد يقول أنا إذا اشتريت أما صار علي من الواجبات ما ليس على على الزوجة نعم صار علي من الواجبات ما ليس علي فيما لو كان الزوجة لأن إذا كان الزوجة إذا كان الزوجة ولم يقدر الله بينهما إلفة فماذا يصنع يطلقها ويتولاها سيدون لكن إذا كانت أمتا الله وأست منه بولد وأست منه بولدي فماذا لا يصنع على المشهور من المذهب أنه لا يجز بيعها معناها أنه ينزم بالنفاق عليها وهو لا يريدها فيقول لنا لا, لا أريد أن أتصفى زوجة لأنه قد يلحقني من الواجبات ما لا يلحقني فيما لو كانت زوجة وهذا كل فالأخذ بظاهر القرآن أولى أن نقول إن الشرق إيش أن لا يقدر على مهر الحرة وأنه لو قدر على ثمن الأمر فإن له أن يتزوج الأمر نعم من فوائد الآثة تريمة أن الصبر عن نكاح الإماء أولى من نكاحهن وإنجاز ذلك تقوله تعالى وَعَنْ تَصْبُرُوا خير لكم ومنه أن المباح قد يكون مستهي الطرفين كما هو الأصل وقد يكون مرجوحا كما هنا يعني الله تعالى أحلل المجحة الإمامة في الشرقين لكن قالوا وَعَنْ تَصْبُرُوا خير لكم طيب ومنها أن الأمر بالشيء قد يستفاد من الثناء على فائدة لقوله أن تصدروا خير لكم فكانه قال أصدروا لكنه جعله على وجه الترقيب ومن فوائد الآية الكريمة إثباتوا هذين الإسمين لله عز وجل وما تطمناه من ستة فهما الغفور الرحيم نعم فاتلت الزائرة الآن بين المصرين واليهود في, في هل تحل أفضل نسائهم وجعلهم لا لا تقومون لو لو قامت حرب حلت لو قامت الحرب فإنها تحل أما الآن فلا, فلا تحل اللهم إلا لو دخل قوم لهم شوكا في بلاد اليهود وسوى استحلوا النساء، فهذا يصح. نعم لا صلب حرب، صلبا من حرب بينهم وبين المسلمين. حتى اليهود ظاهر نوعي، إن هلامكم معاهدة خلاص خلاص الحرب. عطي عن سبعة منهم. ونصيبي بدلهم عشرة. <تصفيق> علي الأخ سيدنا محمد أحمد ال... أي أرَه علي. ولينك بسم الله الرحمن الرحيم ولين كتابية لا يؤمن أنت تضل زوج ها ها الصفحة مئتين وثلاثين. فعلا فعلا. ولأن الكتابية لا يأمن أن تضل لزوجها لا سيما إذا وليس ثات مثل هذه آلية وليس عنده مثل هذه الشهادة أو كانت فصيحة اللسان قوية البيان فإنها قد تؤثر على الزوج فيرتد فيكون يهوديا أو نصطانيا ولا سيما لا سيما أيضا إذا كان عندها مال وهو فقير فإنها تؤثر عليه وإذا لم تؤثر عليه فربما تؤثر على أولاده ولهذا كان ظهر القرآن هو الواجب اتباعه أن نقول إذا قدر على مهر حرة كتابية أو مهر أمة دون حرة أو مهر أمة دون حرة مؤمنة فالواجب أن تقدم الأمة لا الصواب أن يقال فإنه مخير الصواب أن يقال فإنه مخير لأن الحرة كتابية يجوز يتزوجه فإنه يخير بدل فالواجب أن يقدم فإنه يخير تخير <تصفيق> طيب ما يخاف هذا استدار في الإباحة <تصفيق> نعم يعني... نا... فإنه يخير لأن الله قال المحسنات المؤمنات. نعم بذلك الواجب أن يقدم الأمة نكتب فإنه يخير وما بعدها طيبا الآن سيقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ملك سيمانكم يعني فانكحوا من ملك سيمانكم من فتياتكم المؤمنات أخلكم معنا ومن لمسط منكم طاولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم. طيب طيفين استطاع طولا لكن طاولة حرة كتابية طاولة حرة كتابية فهو مخير إساء تزوج الحرة الكتابية لأنه يجوز أن يتزوجها د حال، وإن شاء تزوج الأمه، فيكون الفرق بين المؤمنة والكتابية هنا أنه إذا قدر على مهر مؤمنة حرمت عليه كتابية على عليه الأمه، وإذا قدر على على مهر حرمة كتابية فهو مخير. نعم. لا ما يجلس والامه. لا خلك سامي ما ما ما ما تعرضش الآية لكن يعني الأخوان يمكن يشكل عليهم قيد الإيمان قيد الإيمان نقول هذا الفائدة إذا قدر على مهر حرّة مؤمنة حرمت عليه الأمه كذا ولا إذا لم يقدر عليه حلّت له الأمه إذا لم يقدر على مهر حرّة مؤمنة حلت له الأمه تمام؟ هذا ما, ما لا بقيم تقيم الحرة الكتابية حلال له من الأصل وحينئذ يخير بين أن يتزوج الحرة الكتابية باعتبار أنها حلال له في الأصل أو يتزوج الأمة بخلاف ما لو قدر على مهل حرة مؤمنة فإنه لا يحل أن يتزوج الأمة ويكون فرق بين هذا وهذا هو أنه إذا قدر على مهر حرة مؤمنة حرم عليهم كعر كتابية وإذا قدر على مهر حرة كتابية جاز أن يتزوج الأمه لمفهوم الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات ويكون الله عز وجل قد خير الإنسان فيما إذا وجد مهر حرة كتابية أو مهر أمه بين الأمرين أخذم بمفهوم الآية ثم هل هل يقدم الأمه المسلمة أو الحرة الكتابية نعم ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة نأخذ بفجارة الآية فقط نضع عن خلاف العلم قد يكون من المصلحة أن يتزوج الحرة كتابية وقد يكون بالعكس إلا إذا اشترط أن أولاده من الأمة أحار فهنا تتعين الأمة لا الله قال لا تك تنجح... لا تنشحون المشككات قالها في سورة في سورة البقرة وفي سورة المائدة والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين آمنوا كتابا من قبلكم إذا أردتمه أن أزرهم والمائدة آخر ما نزل من آخر ما نزل من السور بعد البقرة نعم ما يخالف <تصفيق> حتى لو لو فرضنا إن, إن أنه عنده حل. مهر حرة مؤمنة ومهر حرة كتابية فهو بالخيار إن شاء أخذ حرة مؤمنة وإن شاء أخذ حرة كتابية نعم كيف إذا الشرط حبية تعمل الله أنه, إنه في هذا الحال يذول المحظور إلا, في إلا, إلا فيما إذا وجد مهر حرة مؤمنة فالصحيح أنه لا جوث أن يتزوج الأمة ولو شرط حرية أبنائها خلافا لشفرسام التيمية رحمه الله والمسائل من الذين أعوذك ساب نعم الذين أعوذك ساب من قبل يعني له ودي والنصار لأنهم قبلهم في هذا لأن لا يظن كل من معه كتاب ولو من من يدعي أن معه كتاب كالمجوث مثلا يقول إن, إن لهم كتاب فرفع وأن لهم شبهة كتاب والصحيح أنهم لا يهم شبهة كتاب وأنهم لا يحلوا نكاه نسائهم وأن أخذ الجزية منهم كما ثبت في البخاري من أجل أنه تؤخذ من كل كافة نعم الشيخ طول أنه في <تصفيق> بعض العلماء يقول أنه هنا على سبيل الغابة يعني المحسنات مطلقة نعم نشم الكتابية وغير الكتابية نعم لا. لا مو صحيح لأن فرق بين المؤمنة هو كافر فرق بين المؤمنة هو على هذا الطول يحل له أن يتزوج الكتابية ويسبر فيها ولا يجوز له إذا كان معه مهض حرب الكتابية لا يجوز له أن يأخذ أمه مسلم أمه مؤمنة لأن الله عز وجل اشترط أن يحسن لا المؤمنات المؤمنات لا ما وصل، ما نوافق عليه. نرفض بأن الأصل في القيد، هذا الاحتراز. الكتبيات نعم يحلل، ولا هذا ما ما منعنا. قلنا له إذا كان عندك نهر حرة أم مؤمنة حرمت عليك الأم، حرم عليك الكافر الأم. إذا كان عندك حر نهر حرة كتابية فظهر الآية. يجوز لك أن تتزوج الأمم الشيخ الله عز وجل سوا بين محسنة مؤمنة والمحسنة الكتابية وينه فيه؟ في الآية في الآية من خالف هذا في نكاح الأمم في الأصل لكن في نكاح الأمم يعني تحول الإنسان من نكاح حرة إلى نكاح أمم اشترط الله أن لا يجد مهر حرة مؤمنة فإن وجد مهر حرة كتابية تظاهر الآية أنه يجوز أن يتزوج الأمم واضح؟ زي. نعم. الله أعلم. ما هي أعلى مرتبة من الأخرى المشتكى؟ لا من المشتكى الكتابية أقول. المشتركة. نعم. كل واحدة أعلى من من الأخرى من وصف. هذه من جهات الإسلام أعلى، وهذه من جهات حرية أعلى. ال الحرّة الكتابية إذا تزوجها فأولاده أحرار، والأمة المسلمة إذا تزوجها فأولاده. ارقى هنا ان كل واحد أعلى من من من وجهه من ابراه هذه مثل من دان ما ما دخل في الموضوع اننا يوجد من الامل ها اننا يوجد من الامل في الكاف نعم اننا يوجد في الكاف ففتردم دبا نعم اي لم يجد مالا فذوجه بمنع او نقان يعلم المراه والتعليم عوض يؤخذ عنه المال ايه نعم. نعم نقرأ ها لا. نعم نعم هذا يستطيع أن يستميني أمة وهذا الثمن يستطيع بني أن يتزوج لكن ما يستطيع أن يتزوج يعني ما نهدي يعني يستطيع أن يحصل أمة بالملك أو بالتزويج، كذا ها؟ في الد Presentdoing أي موجود لكن على كل حال يستمين العمل لأنه سيقوها بالملك الأمين وأكون أعلاettes أحرارا نعم المذهب وجوب في قول ذلك لا، <تصفيق> حين ذكرنا في أبي الشعر كنا في الوعد فيها، هل أما قد يكون أنا يا قد يقول أنا إذا اشتريتها زنت بنفقتها وأتعبت بها، وال والزوجة مطلقة وأفتكلنا، كنا فيها بحث واقف نعم. <تصفيق> لقيق لمالكها. نعم قال يقول جديد مو شرط ما لم يشترط نعم خلق. أي وراء والله يتبعهم نعم سليم العجيب اننا نتعب في مساله الاماء لما وهذه <تصفيق> لكن هاي كل حال تحرير النساء طيب يجيبهم الله نعم يتبعوا تمام نعم نعم سليم. لا أقول بالنسبة إن ده. لون لأن بالنسبة لإشكالنا، عندما ما يكون إشكال مفروض. لا نشتغل لأن أبننا، أبننا، أنا لا أكون بعدين يهزبونهم الناس من بينهم. إيه. يقول هي ود العبد على وله وله هذا استرط الله عز وجل هذه الصورة. نعم ثامن. خير مشكل. أولى الحرّ أولى منا ما تشاء. قولة خيزيّة مطلق خيزيّة <تصفيق> إشمن الحرّ والعبد. هن ذكرنا في التفسير أذن قولي. أتكلرون؟ هل المراد بالأمة الرقيقة أو الحرّ لأن لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا هماء الله مزاج <تصفيق> الله. <تصفيق> وكذلك العبد هل هو رقيق أو العبد المؤمن؟ لأن المؤمن عبد من عباد من عباد الله. و ايتك هذا الشك المؤمن ولو كان عبدا رقيقا خير من المشرك <تصفيق> نعم ان هي بهذا الايه الآية المصلحه ان دي مارك رقيق المشركات لسنا لسنا نساء أهل الكتاب أهل الكتاب ما يعد من المشركين إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كان من الجهان أهل الكتاب لهم له حكم خاص هنا يا شيخ ولهذا تحلل بيحته والمشرك لا تحلل بيته نعم في الاسلام في زواج المرأة لا ما يمكن يسرقها نعم هذا يمنع والحق يبنعه لا يسألون إلى بلاد الكتاب ترى أنه لا يوجد دراسة بعد صلات العشاء لأنه عندنا ألخ عبدالكيمي بن مقرن نورا عبدالك نعم هنا نعم؟ أين أنت؟ ما أنت؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَجْعَلَ فَوْقَكُمْ سُلْطَانًا الَّذِينَ مِنْكُمْ قَادِرِينَ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مَنْ يُرِدْ مِنْكُمْ أَن يُضِلَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الضَّالِّينَ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويريد الذين يستبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفض عنكم يريد الله أن يخفض عنكم وخرق الإنسان ضعيفاً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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا أعوذ الله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم وعدنا سباقة خذنا مفائها تمت قال الله تعالى والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننا الذين من قبلكم يريد الإرادة هنا إرادة شرعية فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية وفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما يحبه ويرضاه فقط وقد يقع فيها المراد وقد لا يقع وأما الإرادة الكونية فتتعلق في كل ما شاء وقد يكون محبوبا لله وقد يكون مكروها له ولا بد أن يقع فيها المراد لأنها بمعنى المشيئة وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة يعني بمعنى أنه يصرح أن يحل محلها أحب أو يحب فهي إرادة شرعية وإذا كان يحل محلها يشاء أو شاء فهي إرادة كونية يقول هذا وجل يريد الله ليبين لكم أن يحب ذلك وقد فعل سبحانه وتعالى وأراد وبيّن لنا غاية البيان بلسان عربي مبين واللام في قوله ليبين زائدة زائدة قد تفين التعليل وقد لا تفين التعليل وتكون للتعديع لكنها لو حذفت فقيل يريد الله أن يبين لكم كقوله والله يريد أن يتوب لا صح الكلام لكنها وجدت ويقولون إن اللام بعد الإرادة زائدة كل لام جر بعد الإرادة فهي زائدة أردت لكذا أي أردت كذا وقوله يبين لكم البيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان المعنوي وكلاهما واقع قال الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه وكتب قرآنه ثم إن علينا بيانه بيانه يعني إظهار إظهاره وكان رسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقى عليه جبريل القرآن يتعجل يسع يختطفه منه حبا له وشفقة عليه يعني حبا للقرآن وشبقتها عليه فقيل له لا تعجل لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه علينا الضمير عد على الله المراد جبريل فإنه هو الذي يقرأ على جبريل فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه البيان اللفظي والمعنى ويهديكم سنن الذين من قبلكم يهديكم هدات الدلالة وهدات التوفيق أما هدات الدلالة فهي ما أنزله من الوحي والشرع، وأما هدات التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده لزوم هذه الهدايا. من أمثلة الهدايا التي التي بمعنى الدلالة قوله تعالى وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العام على الهداة هديناهم أي دلناهم. على طريق الحق لكنهم استحبوا الهدى، على الهدى وأما الهداية بمعنى التوفيق في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبت أي لا توافقه لسلوك طريق الهداية لأن ذلك إلى الله ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن جمعوا سنة وهي الطريقة والمراجب بثنانهم ما كانوا عليه من الشرائع لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم واختلاف الأزمنة والأمكنة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة لكن الأصل الناس فيه سواء وقول الثنان الذين من قبلكم يعني اليهود والنصارى وغياهم ممن نزلت عليهم ممن نزل عليهم رحمة ويتوب عليكم بالنص يتوب عطفا على يبين يعني ويريد ليبين ليتوب عليكم أي يوفقكم للتوبة وتوبة الله على العبد نوعان توبة توفيق للتوبة وتوبة قبول للتوبة فمن, فمن الأول لقد تقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العصة من بعد ما كان يزير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا ومن الثاني توبة التي هي قبول التوبة التعبين قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعبو عن استجاءات والآية في قوله ويتوب عليكم هنا تشمل المعنى والله عليم حكيم حليم العلم هو أدرك الشيء كيف خطأ ها استجابه اقول منكم مش وجهد. العلم هو ادراك المعلوم على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه فخرج بقولنا ادراك الجهد لأنه ليس بادراك وخرج بقولنا على ما هو عليه الجهل المركب لان الجاهل المركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه فالله سبحانه وتعالى عليم آيه وعلي وقد بين الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أن علمه واسع شامل محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تصطدم ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين حكيم أي ذو حكم وحكمة وقد سبق لنا شرح ذلك وبيّن أن حكمة الله عز وجل تكون في الحكم الشرعي والحكم الكوني وأنها تكون صور على صورة الشيء وعلى غاية منه عيصرية وغائية. في هذه الآية من الفوائد إذفات الإرادة لله في قوله يريد الله ليبين لكم وهذه الإرادة هل هي أزلية أو هي حادثة نقول الإرادة نوعان إرادة أزلية وإرادة حادثة فالإرادة المقارنة للفعل إرادة حادثة والإرادة السابقة إرادة أزلية ويظهر لك هذا بالمثال أنت الآن تريد أن تصلي العشاء هذه إرادة السابقة على الفعل فإذا أبدا قمت إلى الصلاة فصليت هذه إرادة مقارنة لفعل فإرادة الله مقارنة لفعله هذه حادث، وإرادته الأزلية السابقة لفعله وهو مريج سبحانه وتعالى لكل ما سيكون هذه إرادة أزلية ومن فوائد الآية الكريمة سعت رحمة الله عز وجل بعباده حيث أراد أن يبين لهم لأن هذا من لطفه وكرمه ألا يدع الناس على جهله، ومن فائدات الكريمة أنه ليس في الشي... ليس في الشرع شيء مجهولاً... مجهولا ليس في الشرع في الشرع شيء مجهولا لكل أحد لقوله ليبين لكم فالشرع لا يمكن أن يكون خفيا على كل أحد لكنه يخفى على الإنسان لأسباب إما قلة العلم وإما قصور الفهم وإما التقصير في الطلب وإما سوء القصد أربعة أسباب لخفاء الحكم الشرعي على الإنسان له أربعة أسباب الأول قلة العلم إنسان يكون إنسان لم يراجع ولم يطالع ولم يستوعب كتب العلماء هذا تخفى عليه الأحكام الشرعية لقلة علمه أو قصور فهمه يكون عنده علم يكون عنده علم واسع لكنه حجر لا يفهم هذا أيضا يفوته شيء كثير من الأحكام الشرعية أو لتقصير في الطلب لا مقصر، عنده علم، عنده فهم، لكن ما يحرص على أن يحقق المسائل وينقحها ويحررها، فيفوت شيء كثير. الرابع سوء القصد بحيث يكون لا يريد إلا نصر رأيه فقط، فهذا والعياد بالله يحرم، يحرم الخير، ويحرم الصواب. طيب ما دواء هذه العلل والآفات الأول قلة العلم دواء كسرة لله أن يراجع الإنسان طالب كتب العلماء كتب الحديث كتب التفسير يراجع قصور الفهم ها هذه المشكلة لأنه خريزة لكن ثقوا بأنه بالتمر يحصل على قوة الفهم بالتمرن يحصل على قوة الفهم وأضرب لكم مثلا لو أن الإنسان راجع كتب شيخ سامي من تيبيا أول ما يراجعها لقال هذه فيها رجل مأجوج ومأجوج ما يمكن فهمه لكن مع التمرن عليها يفهمها